بخاف تشبه منها أصلها تشبه جدا للي كانت قبلها هي ص ح ي ح ط ي ب ة وحنانها باين فعليها بس ا ل ث ا ن ي ة كانت في ا ل أ و ل زيها فيها كتير ودي حكاية تبكير منها محتاجة ولا استنى شواء و بخاف منها أ ص ل ا هتشبه جدا للي كانت قبلها وانا حاسس إ ن ه ا ط ي ب ة منها